وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم حاميم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا يُذَرُّونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ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 وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرًا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 Qul Ərəyitəm ən كَانَ min əndi ləhə və kəfər tüm bihə və şəhidə şahidun min bəni Əsrəəil ələ mithləyə fəəmən və əsəkbər tüm ən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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي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 لَاعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُّون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِيدَانِنِي أَن يُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيه قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَآئِمِ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 وَإِذْ صَرَّتْ نَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قومهم Qalı <tali> ya qawmana inna səmihna kitab anun zil minbağd nusamu səddiqa lima bəyinə yədiyə yədiyə iləl həqq və ilə təriq məstəqim ya كُنْ من مُنذِرًا بِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعب بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا على كل شيء قدير يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فَصْبِرْ كَمَا صَدَرَ أُولُو العزم مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَو يَشَ أُلَّهُ لَ تَصَرَ مِنْهُم وَلِ يَبْلُ وَبَعضَكُمْ بِبَع وََّذينَ قُتِلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَلَ يُظَِّ أَعمَلَهُم سَيَهْدهِم وَيُصْلِحُ بَالَهُم. را يودخلهم الجنه تعرضها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم ما ضل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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا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 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ فَقَدجَ أَأَشْْرَاطُهَا فَأَنا لَهُم إذ جَ أَتْفُم زِكْْ رَهُم فَعلَم أََّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللهَّهُ وَسْتَوْوفِ لِذَم بِكَوَلِمُؤمِينَ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة اِذَا انزَلَت سُورَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضًا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْشُوجِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في وتقطعوا أرحامكم أولا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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْفَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الذيَّذينَ فِي قُلُ بِهِم رَضُ أََّ يُخْرِرجَ اللهَّهُ أَوانَهُم وَلَنَ شَاءُ ل أَرَينَاكَهُم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَ تَارِفًاَّهُمْ ت الللههُ يَعلملَمُ أَعمَلَكُمْ وَلَ نَبلل أنكُ حتىََّ نَلَم المُجاهدينَ مِكُ الصَّابِرينَ وَنَبلل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 يُعْرِضُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم وليرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها دَعَوْنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ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 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْفَرَكَ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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِ قينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَْمُشكِينَ وَْمُشِْكَاتِ الظَِّّينَ بِالَّهِظَّ السَّوْ عَلَيْهِمْدَ إرَةُ و غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوطروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَأْثِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 Bəl zənən tüm ələn yən qalibəl rəsul vəlməminən ilə əhliyəm əbədən vəzən zəlik və qlubikum vəzənən tüm zənəsə vəqin tüm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 فكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَئِنْ أَطَاعَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا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 وَلَن تَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَمْ قَاتَلْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَنِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قبل,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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة فلولا رجال مؤمنون ونساء منات لم تعلموهم أَن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 Muhammad rəsulullah والذən marahu أşiddاء على الكفار rəhmə bəyinəhəm təra həm rükkə səjədən yəbətəğən fəضlə minə Allah سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم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 إَِّنَا يَغُّونَ صواتَهُم عِن دََسُول اللههِ أُلَائِكَ الذيينَم تحَنَ اللهَّ قُلوبَهُم لتَّقُوى لَهُمفِرَةٌ وَأَجرٌ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 فَإِن فَاءَت فَأَصِْح بَيْنَهُماَا بِالعَدْ لِ وَأَقُصقُ إِ اللهَّه يُحبُ المُقُسِقين إِ مَمُؤمِنونَ إِخوَةُ فَأَصِْح بَيْنَ أَخَوَكُم وَاتَّقُب اللهَّه لَعَكُمْ تُررحَمُون يا ايها الذين آمَنُوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم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 إَِّ بَعضَ الظَّّ إِفْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَتَ بَعضُكُمْ بَع اللَّ أَ يُحِب أَحَذكُمْ أَأكُ لَحمَ أَخِيهِ مَيتً فَيكَ رِحْتُمُ وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّهَ تَواب الراحِيم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 اللَّهُ تَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف غَلْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِذٌ أَن جَاءَهُمْ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 بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَلَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ هِنْ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُدْ قَوْمُ عَادٍ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأول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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي يا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله ا اثر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقل ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أعلم انا بظلام للعابد يوم نقول للجحنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب لَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ دَخْلًا فَنَقُضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَا لَيْلَى يُنَادِي الْمُنَادِمِينَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصِّيحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخروج.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 بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات ذقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن عَدونا لصادق وان الدين لواطر والسماء اذا تحبكنكم لفي قول مختلف فك عنه من افك قتل الخراصون في غمره يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُسْأَلُونَ زُقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حقا قُلْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَذَرَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ iz da khalu alayhi fa qal salama qal salam qallum turud fara ila ahlihi فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَظَلَّتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ Pod com lo